من الأسطورة؟ أبا عمار من المعلم؟ أبا عمار من الرمز؟ أبا عمار من قائد وربان السفينة؟ أبا عمار أجل إنه, إنه أبو, أبو عمار صانع المجد المنزل الفلسطيني المنزل ومعلم الأجيال وقائد هذه الأمة يا قائدنا يا أبو عمار يا رمز الغورة والثور يا قائدنا